أرآه استغنا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى الَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَافِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدًا وَزَبَلِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب